إن لم يكن لها ولد فإن كان تفنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا فللذكر مثل حظل سيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم